ثمانية، استمع إلى الجمل التالية وأعدها ثم قرأها واحد، علي هو الطالب الأول اثنان، إحسان هو الطالب الثاني ثلاثة، فاروق هو الطالب الثالث أربعة، أركان هو الطالب الرابع خمسة طلحة هو الطالب الخامس ستة طارق هو الطالب السادس سبعة كنعان هو الطالب السابع ثمانية أحمد هو الطالب الثامن تسعة محمد هو الطالب التاسع عشرة. حسن هو الطالب العاشر أحد عشرة حسين هو الطالب الحادي عشر إثنى عشر فاتح هو الطالب الثاني عشر